ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاء كذبنا وقلنا ما نزنا الله من شيء إن أنتموا في ظلل كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعترف ما كنا في أصحاب السائر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسلوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء بكم لغض فإذا هي تمور أما من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا يروا فَوْقَهُمْ الطير توهم مَا ويكبض ما يمسكهن إلا الرحمن إِنَّهُ الرحمن شَيْءٍ بكل شيء بصير الَّذِي هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يغزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه شيسويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قُلَ رَائِتُمُوا إِنَ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينَ بسم الله الرحمن الرحيم نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسترسل ويبصلون بأيكم المثتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تقع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تقع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَمْ كَانَ ذَامِلٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أصحاب الجنة إذا قسموا إذا قسموا لا وَلَا ولا يَستَثنون لَهَا طَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَكَ الصَّرِيحُ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين لَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَبَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا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 129. ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم 121. المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تدرسون إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمُ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُوا أَيُّمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ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 قالون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحقة وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعطوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما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 ولمدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَسا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 وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوا تدعو من ادبو وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من لجداف سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أننذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين نعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم لكم من إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لكم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 استغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم هُوَ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الْأَرْضِ نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِشِيَاطٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّنَا ولتكم ولا تذعنوا الد و لا سواع و لا يغث و يعوق و نسرى و قد ظلوا كثيرا و لا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئآسهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على نرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن 129. دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظَّالِمِينَ إلا تبارا صَدَقَ الله العظيم